وَل قَدَ جَ أَكُمْ يُوسُفُ مِنْ طَبلَلوا بِالْبَينَاتِ فَمازِلْثُم فيِي شَكْك مِن مَا جَ أَكُم بِه فَمَازِلْثُم فيِي شَكْْتٍ مِا جَ بِهِ حََّ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 وَمَا كَُْ فِعوْونَ إِلَّ فِي تَبابَ وَقَالَ الذي آممَنَ يَا قَوْمِ التَّدِعون أَهْدِكُم سَبِيلَ وَشَابَ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 فأ إكَأ إِكَ أَدَخُلونَ الْ الجَنَّكَ يُررزقونةه بِغير